إذ قال الحواريون يا عيس بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا ما إذا من السماء؟ قالت تقول الله إنك